ناس ما يشتري له الحديث ليضل بغير علم ويتخذها هزوا لهم عذاب مهين وإذا تتل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 ووصينا الْإِنسَانَ بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واربض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعوة الوفقى وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلا الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله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 ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسما وأن الله بما تعملون خبير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 وما يجحد بِآيَاتِنَا إِلَّا كل ختار كفور يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده 111. سقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا 112. إن وعذ الله حق فلا تغرن ياكم الحياة الدنيا ولا يغرّونكم بالله إن الله عاده المساعِد ويُنزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسما ذا تكسب وذا